وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تَغِ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَه وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعْظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَكَتَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَكَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 رَفِيعُ عَدْرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِى يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ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 أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأن لهم كانت تأتيهم رسوله بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرع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 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِي الْعَونِ ذَرُونِ أَقُتُ الْمُوسَى وَالْيَدَعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَيِّ أن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَيُضْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابًا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 وَنَاللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادَى يَوْمَ تُولَّى الْمُدْبِرُونَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَ كُم يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّلَاتِ فَمَا زِلْتُنَّ فِي شَكٍّ مِمَّا جَابْكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيِّ يَبْعَثُ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وقال في العون يا همَان بنِي صرح اللَّعِل أَبَلُوا الأسباب أسباب السماوات فأطّل عَيْلا إلَهِ موسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذبا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 ما تدعونني الاله ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحابنا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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تكوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء لله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 قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذلك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إيه في صدورهم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 ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى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 ولكن فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُقرن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ